العبرة كلمات الشاعر فارس البعاج أداء محمد بن فهد يا ربنا لا ذكرت حولت عبرة وجيت بردها ما عاد يمديلي تدري بأني ما عندي حيله جبرة ينطاح نساني سلها والزيني غير اني ينطح نساني سلها والزيني يا ربنا لا ذكرت تحولت عبره كل جيت بردها ما عاد يمديني تدري بأني ما عندي حيله دبرا غير اني انطح نساني سلها وزيني غير اني انطح نساني سلها وزيني يا ربنا لا ذكر تحولت عبرا يمديني تدري بأني ما عندي حيله دبرا غير اني انطح نساني سلها والزيني غير اني انطح نساني سلها والزيني لو ينفذ الصبر فارس ما نفذ صبره مبغى الفرح في وجهه ما تدانيني ما همني جارح وقتي وسعه كبره جعله ما يبرى ما هو بمقصر ديني جعله ما يبرى ما هو بمقصر ديني يا ربنا لا ذكر تحولت عبره لجيت بردها ما عاد يمديني تدري بأني ما عندي حيله دبرا ينطاح نساني سلها والزيني غير اني ينطح نساني سلها والزيني وسلامت لي شكر حرفة على حبرة ما يقطف الله من ورود البساتيني ما يقطف الله من ورود البساتيني ما يقطف الله من ورود البساتيني يا ربنا لذكر تحولت عبره لجيت بردها ما عاد يمديني تدري بأني ما عندي حيله دبرة غير إني أنطاح نساني سله وزني غير إني أنطاح وزني غير إني أنطاح وزني sani sel hawa zani lelli yang